ربي فاجعل مجتمعنا ويتو حسن الختام ربي وجد ما عنا ويتحسد الخصان ما طان ينسى عطايا الجسامي في خرائط قد حضرنا مجمع الجواب والكرامي. حورا يبراس قد حضرنا مجمع الجرام بالجرام وبلغنا ما طلبنا. والفظالم والفرامي نال كل ما سمناه عند هاتيك خيرمين لكلود ما زمانا إن دعاك إلى الخير و انسغانا وزجعكم للحضان وكرمي الآر وحمي خائر الأنامي واكرمين الراح منا بلقى خائر الأنامي وبلغ المختار من صلاة وسنا وبلغ المختار من صلاة وسنا ربي فاجعل مجداما عنا ربي فاجعل مجداما عنا ويا توصلني او Al bujtaba al ayatoh as dulkafiriyi ayatoh as dulkafiriyi. Aujribil arwah bintah, wajribil arwah bintah. Wajar bila aku bila bila bila kau re bajal butta bada haya to usul pe tarabi haya رب با اجعل بوتا ما على رب با اجعل بوتا ما على يا في حراي قات حضارنا talib wal barami ye ye ye arabita ajal buktama ala habibaj ajal buktama